راسي عالي بخدمتك حسين حسين راسي بخدمتك راسي عالي لا هذا الجواب مو قبول مو قبول مو بخدمتك راسي عالي جا شباب شباب اشع عارف اشع عارف وحقك لون بقيت الاخيره اقوم لخدمتك وتحزم حزام حزام قبل كان لي خدمه حكم اعدام هلا قبل كان لي خدمه حكم اع نسيت نسيت قبل كان لي خدمه ام تحديت وصحت خدام خدام انا شاع على خدمتك الشاعر سيل انا وحقك لو بقيت اخريا او لو بقيت اخريا اقوم لخدمتك والحزه محزاه انا اقوم لخدمتك دا محزعه اي قبل شرفتنا محبّتك راسعة إيه راسعة لبخدمتك راسعة إيه راسعة لا الله دو دو عدت عقل خدمت وما يهمني قالت الناس خدمت وما يهمني قالت هي خدمت ما يهمش قالت لنا انا عند الحسين وعندي عبا اه انا عند الحسين بعد بعد عند الحسين عند الحسين بعد عليك الحسين صرت صوت الجرح يل عندك إحساس موت أموت وما أطخراس أنا ألف موت أطخراس أعلى أعلى ألف ألف موت أموت وما أطخراس لا <تصفيق> أزال بحضر تكراس عالي اياشعه ايي خدمتوا ما يهم ايش قالت الناس انا خدمتوا ما يهم باش صوت الجرح يا عندك حساس الف موت اموت وما اخرى بحضر راسي على ازال بحضرتك راسي على راسي على راسي على راسي على راسي على تتعب لا تتعب, لا تتعب. إيه إذا تطردني ونطل وجهوه بعد أضحك إذا تطردني ونطل وجهوه طب في تطردني ونطل وجهوه تقول الأناس هذا العافل تقول الناس هذا العافلة حسين انت ظلدوا مع الباب تدمع العين تظل دوم علاب handy ان بعد محبوب مثلك يحصل مني ان بعد محبوب مثلك يصل مني يا الله تذ ابن عالي راسي عالي <تصفيق> يشوفوني ملك واعرفي غارهم يحسدوني على الخلمه ويلوم وجي لك واشتكي من اللي يقولوا اذا ترضى علي خلهم يجعلون اذا ترضى علي بعد بعد اذاكر يا حسين مشي متك راسي علي رأسي علي, راسي علي راسي علي بالمتك. راسي علي في يشوفوني ملك وعرف يغارون يحزدوني على الخدمة ويلومون وجيلك واشتكي مني ليقولون اجي واشتكي من اللي يقولون اذا ترضى عليك خلهم يجعلو اذا ترضى عليك خلهم يجعلو اعلي اذا ترضى عليك خلهم يجعلو ويا حسين نمشي متك راسعه سيح اي طريق الموت ما حد يعتني لي وصيحا يا حسين اركض علي انا اصيحا يا حسين اركض علي اي عشق والناس كلها تعجبت بي طريقت لا يصير سيوف امشي اي لا يصير يا اللي روحك منتك عالي راسي عالي بالملك راسي عالي هلا راسي, رأسي عالي, رأسي رأسي عالي صحيح اللي خدمه ترفع السماء صحيح اللي خدمه ترفع السماء امير يصير والوعد خدمه امير وال... أي... الناس حتى تراب جدمه تبوس الناس حتى تراب الشمس آه... والماي يشوف الشمس اعمى تبيدي رافع رايتك راس عالي راس عالي خدمتك لا تتعب لا تتعب راس عالي بخدمتك راس عالي خادم صار ابني اسمع اسمع قدامو مثلي خادم صار ابني ارفض ولا احبه ولا يحبني صيح ولا احب يا حسين أرضى ولا أحب لا يحبني لأن أدري إذا أكبر يذبني لأن أدري إذا أكبر يذبني أريد أكون بالخدمة يغلبني أريد أكون بالخدمة يغلبني حتى تصير به بتأراس عالي آسع على خدمتك آسع على اي ادمو ان اجري اذا اكبر يد ابني هلا هلا يغلبني بال... اي يغلبني حتى تصير بهيبتك راس عالي هلا راسي عالي بخدمتك راسي عالي قلتو ملطو لا راسي مأجور مأجور مأجور راسي, راسي عالي حسين حسين حسين, حسين, حسين Husan, Husan, ابدا الله يا زهراء ما ننسى حسينها ابدا والله يا زهراء ما ننسى حسينها ابدا والله يا فاطمة يا فاطمة نظر نظر سيدك يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة, فاطمة, يا, فاطمة, يا, فاطمة, يا, فاطمة, يا, فاطمة يا فاطمة دكافي يا دهر غدرك ما تنهى ما تنهى أجرك على الحجة إن شاء الله هو المعزى وهو صاحب هذا العزاء والمكان يا الله ما تنهى دكافي يا دهر غدرك ما تنهي وصيحن هضيب وصالح ما تنهي الأخذ زينب سبي ويضرب ما والله نفس ذاك السطر عين الزجي نفس ذاك السطر عين نفس ismikal azim al azam al aziz al jalil al akram ya allah ya allah ya إلهنا بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها إلهنا بباب الحوائج أبا الفضل العباس يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين الهنا بباب الحوائج تقبل منا ومن المؤسس لهذا المأتم والعزاء باحسن قبول الله إلهنا بالعباس عافي وشافي جميع المرضى على خصمًا أوصاني وأوصاكم بالدعاء يا الله, يا الله إلهنا بالعباس يا الله بباب الحوائج بقمر العشير عافي وشافي جميع المرضى هذه الليلة يقضي حوائجنا جميعاً يا الله وفقنا لما أنت تحب وترضى يا الله من أرادنا بسوء فأرده ومن كادنا فكد اللهم بالعباس عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان إلى رواح المؤمنين والمؤمنات وإلى رواح خدمة الحسين رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلاة